تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من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 ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتلوا ولكن الله يفعل ما يري الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم ۚ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ ۚ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ فِيهِ وَلَا خِلَلٌ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 سكُص السماواتِ والأَرض وَل يأُودُهُ حِفظهُ مَا وَلا يأُودُهُ حِفظُهُ ماَا وَهُ العلي العظيم ل إراهَ في الدينين قد قدَّبنَ الرشدُ منَ الغم